لَوْ شَاءَ أَنۡ هَدَاكُمۡ أَجۡمَعِينَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَاءٗ فَأَخۡرَجۡنَا بِهِۦ نَبَاتٗا لَّكُمۡ مِّنۡهُ شَرَابٌ, لكم شراب وَمِنۡهُ ينبت لكم من الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق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 لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْهُ وفي ذلك لآية لقوم يتفكرون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَى الله قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِلٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ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 اَللَّهُ مَنْ شَاءَ هَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون